تعلن هذه العلامات عن مخفض للسرعة من نوع مسنم ألف على بعد ثلاثين مترا با على بعد مئتي مترا جيم على امتداد مئتي متر وعيد تعلن هذه العلامات عن مخفض للسرعة من نوع مسنم ألف على بعد ثلاثين مترا ب على بعد مائتي مترا جيم على امتداد مائتي مترا